جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك تبغي الصراحة ترى مكان له داعي من أربع شهور كثر الصد وشفادك ما غير حرظ طول الليل لخضاعي طيرت لشواك من مرفاك وبلادك وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك بالعكس ما زادك كله زاد فوجاعي اللي محيرني إنك فزع العادك للشك والهرجه الواشين تنصاعي ليكون شي في بالك صاير مرادك أخاف قاعد تفكر تلوية ذراعي هذا كل الحلم سولفها على رقادك وشلون تبغي تسويها واعي.